اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا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 وَرَءَ إِنْ أَصَابَكُمْ فَضْنٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَقُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنَادِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من يطع إلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بالله وكيلا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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أَن تهدوا مَن أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد لَهُ سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء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 وَلَ ش اللهَّهُ نَسَلَّطَهُمْ عَلَكُم فَلَقاتَلُوكُمْ فإن عَتَزَلُوكُم فَلَم يقااتنُوكُم وَلقَوْ إِلَكُم السَّلَمَ فَمَا جَعَ اللهَّهُ لَكُم عَلَيهِم سَبلَ سَتَجدونَ آخَرينَ يريدونَ أي يأْمنَنكمُم وَيأْمنَنوا قَومَهُم كُمَا رُدّ إلى الفتنَةِ أُرْركِسُ فيِيهَا فإن لم يعتزنوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما الله اكبر الله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 فكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إ الذيذنَ تَوَفَّهُممَلائِكَ تُظَالِمِ أَمْفُسِهِمْ قالَاوا فِي مَكُنْ تُمْ قالوا كَُّ مُسْتَبععافِيلَ فِيأَرض قالوا أَلَمْ تَكُنْ أأَرضُ اللَّهِ وَاسِعَةَم فَتُهَا جُِوا فيِيهَا فَأُلائِكَ مَأوَهُم فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ فِيهَا مُنْكِسًا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ لا وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ خَيْلًا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ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 ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 اِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ قَائْفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّلُّ ذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم اذم من مطر ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من مطر او كنتم مرضى أن تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا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 اِن تَكُوْنُوْ تَاْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا الله اكبر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 ثَُّ يَسْتَغفِ الله يَجد الله غَفُورَ الرَّحيمَا وَمَيْ يَكْسِبِئِثْمًَا فَإِنَّ ماَا يَكْسِبُهُ عَ نَفْسِه وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًَا حَكِيمَا وَمَيْ يَكْسِبَ خطِيأَةً أَوْئِثمًَا ثَُّ يَغُمِ بِهِبَر أَم فَقَدِ احتْتََ لَ بُْتانَا قد ي احتتمَ لَتان وَإِثمَم مُبِينَا وَلَوْنا فَظضنُ اللهَّ عَلَيكَ وَرَحْمَتُهُ لَم الطائفَةٌ مِنهُم أَ يضُِّوك وَماَا يضِلّونَ إِللا أَمفُسَهُم وَماَا يضُرونَكَ مِ شيءَْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ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 وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْ كُنَّا آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ الله يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 وان دين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل لا الله اكبر الله اكبر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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا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 وَيَسْكُفُ تُونَ كَفَّ النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وَتَرَابُونَ أَن تَنكِحوهُنَّ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِينُوا كُلَ الْمَيْنِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن تَفَرَّقَ يُنِلِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكانَ اللهَّ واسِعَن حَتيِيمَا وَلِلههِ مَا في السماواتِ وَما ف الأرض وَولقد الصَّين الذي نَ أوتُ الْ الكِتَذَ مِن قَبنِكُم وَإّكُمْ أَنتَّقُ الله وَي تَكفُر فَإِمَّ لِلههِمَا فيِي السماواتِ وَما ف الأرض وَوكَان اللهَّ نِيًا حَميد وَلِللههِ مَا في السماواتِ وَماَا ف الأْرض وَكَفَابِ اللهَّهِ وَكلَ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 Oh <laughs>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 يبن قالوا الم نستحوذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله اكبر الله اكبر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 وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا طَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ فَهُوَ مُتَعَالٍ سُوءُ إِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ويقولون نؤمن ببعض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 وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ هُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 فبنا فَمْ فَ الطورَ بمثاقهم وَقنا لَ دُخل البابس الجد وَق لا لَم دُخل البابسٌ جد وَقُنا لَهُم لا تعدوا بال السبةِ وَقَذن منِنهم مثاق وديبا فَبما نَقُضهِم مثاقَم وَكُْرهِم بآيات ال لا وَوقَت لِهِم الأمبأَ بِغيرِ حَّم وَقهمقولُهُ بَلْ اطَّلَعَ الله اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَدِيرًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مُرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ وما وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِنَّ فِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّبَعُهُمُ اللَّهُ مِنْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا بغم من الذيين هذاد محرنا عليهم طبات في المتننهم و بصّهم أن سبير اللهه كثير وقضه مّبا ووقه عنهُ أكنهم همو لن الناساس بالباق وأوعتجنا للكافين منه ذاب أديما لكن يغواتفون في العلم من مو المؤمنون يُؤمنون بما أ يزن إليك وما أزن ب قبلك. وما أنزل, وما أنزل والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة لكن الراتفونَ في الرلم بِهُ المُؤمنون يؤمنون بما أزل إك وما أزل بِ قنك والْمقيمين الصد والمؤو المقيم نَص لكن ياتفون في الرلمِ منهُ المُؤمنونَ يؤمِون بما أزل إك وما أزن منِ قنك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك, أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ل أم حنا إلى الأق والب من بعد وأ حنا إ إيب وديمة وإثاعلى وإسحاق وعقوب وحسداق ووعسا ووب ويونوس وَوهون وَسمان وأتنا داونزبور وت د قق صصن و لدييك من قل رس لمق صص لدييك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 الحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكفر فسيحشرهم إليه دميعا فأما الذين آمنوا وعمروا الصالحات فيوفيهم هجوره ويزيدهم من فضله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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِ كَذَلِكَ إِن مَّرَأَةً هَرَّكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لم يكن لها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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الظالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم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 يَأْمُرُونَ مَا يَتَغُونَ خَضَنًا مِنْ ربهم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 والّمة علَيك الميدة والدب وَحُ الخزيرِ وماؤهِ الذي ل غير اللااجب وماؤه الذي ل غير الل بهه والْمُ الخنق والمقودة والمتوّية والنَّقيحة وماه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما تبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا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 فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابَ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ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 الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا بروسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كنتم جنبا فاتطهروا وَإِن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لامستم النساء أولا مسُْم النساء فَلَ تجد مَا فَتََّهُ خَعيدَا فتََّ مصَعيدًا طَلبًا فَمسَف بجُونكمْ وَديكُ مِن ما يريد الله لدعد عَلَيكم منِن حَدِكمْ وَك يريد لوطَهرَكم وَلكي يريد لطهرَكُم وَليوطَّ نحمَتَهُ عَلَيكُم لعلكم تشكرون ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمتهم عليكم لعلكم تشكرون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 فأيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثا قبلي إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم وقال الله اني معكم لان قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وامنتم برسلي وعزغتم وابرتم الله رضا حسنا لا يكفر عنكم سيئاتكم لا يكفر عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها النهار فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَوْمِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ بِمَا نَقضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا لُكِّرُوا بِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا لُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّبِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ س ف عنهُ مصح إ الله يحب المحسنين ومن الذي نَقالالوا إ نصور خذن مذااق فَننت محقّ مما تكروا به ف غورين بين فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِالذُّنُوبِ بِكُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِالذُّنُوبِ بِكُمْ بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خُلِقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء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 ونذير والله على كل شيء قدير الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها واننا حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منا فإنا داخلون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 أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الله, الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوا سنقرمك فلا تنسى إلا ما شاء وما يخفى ونيسرك للعسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشفى الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 يا كانعبد و اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان هو الله احد الله الصمد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 ام انك عفوا تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفوا تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا, ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت اغفر لنا من عندك فاغفر لنا مغفرة من عندك فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اعننا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا الله جعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك طاهعين لك أوابين ونيبين مخبتين اللهم تقبل ثوبتنا وضص الحوبتنا وأجب دعوتنا وأجب دعوتنا, وأجب دعوتنا وأجب دعوتنا وأجب دعوتنا وذبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا, واهدي قلوبنا واهدي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 اللهم زينا بزينه الايمان اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هدا ثم مهتدي اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه محبب صلى الله عليه وسلم في اعلى جنه الخلد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 الذي لا يحول ولا يزول اللهم انا نسالك النعيم يوم العيله والأمن يوم الخوف برحمتك يا أرحب الراحمين اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واغنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين أنصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبرد والتقوى اللهم وفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة